وَاسْتَكُفُوا بِذَنَةٍ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَأَتَيْنَا مِثْلَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ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 قَيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَذِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَنفَعَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوذُوا فَقَدْ مَضَتْ سِنُّ الْأَوَّلِينَ فَاسْأَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ ذِي مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَأَلَّوْا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ أَجْرُكَ عَشْرَ كِيسٍ دَحِيَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ Ona kummilla ai asialle, ihnoisuudelle, kun saavstaan tafsirka Quran kekarimkaa, segalia tulen aja todbuna, kekovan jai, aja dalaviella vatan adbuka bilavan aja, kena miten min suoratil amfal, aja afortanadnoa kuudiai, mina suoratin nafsiha, isla suoratul amfal kamilaa, asilkeuhuku harisan jai, asilkekohra لبادي آيات الضوء أعشر كي هو رؤودا بيسي حلص بي وَإِلَى توجيه رباني وإلى مؤمنين تمرك وراء ستشريفية قريم يقيم وإيمان كأهو ياري لبادي إذن الله أمر يالبا نحي أيه جاذي أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تصمعون ولا وهم الله يسمعون تشريفك كذب أو أمرتا هي النواهي دائما أيها اللوجة بي وحلقوا حسابتما هي إيمان كوي هذا دائرة الإيمان صغل حيندابك إيمانك كفري وحكوين مالك كلك هو حص ما يسال الله لكن وحا غريبة انت دائرة الإيمان صغل وقال لي الرسول أترى هذا ويد رمي حدنا أترى هذا وركي نكو مجنو هيا يا النعم إذن يا أيها الذين آمنوا أعطي الله والرسول خبئي الرسول في ورق وضيال ورق الرب يا الرسول أمام أمور ليس فرونه قنايا أمام منه ليس كريبونه قنايا عبد الله بن مسعود سحابه قرآن قرآن بحي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متواه أعجر إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أحدان مقشب يا أيها الذين آمنوا وحلو يريه وادي لا بنا كذا بيسا أما إن وحلو غفره أما إن وحل لجاره بو لا بنا كذا بيسا كل كتربيا وعربا إنت الله جب قاتو عليه رسوله حرمه أمره وناعيا وتركا وفعلا وحيي رواح حيي أنا الله فلا يشرع لك كوما تعيون وحليش عندي جي إنت خي قال ذا الإيمان بسوجين لسبه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا شنقرتك هو مغلاية وهم لا يسمعون اقتناع اي ايمان اي اتباع لا الايمان كواه اسكير عليه خلقوا مدنقون قلقوا ابن حيكوك للدوينين لبت ارقوا صلاة يماتي بعض الآمية اذا المركض مؤمنت هاي هل هي الرسول باتكو حير ميزاء مركض المؤمن هاي نواحد دون تشهيدان باتكو حير ميزاء مركض هاي حالكين ايات كانتا باعاو عشرك كب بنايو نفلها اد ما يدب على وجه الارض تبوعا على ذلك كركيسا وحا وحكو نو ربابه هم نقو فصدق الله في قوله والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على اربع عين تاكليه يخلق الله ما يشاء ان قرار عماركن انت سولغه اذا وحان دابده اي دولك كوركيسا كوسو عدم مركي ليسو جايو وحا اوغشار بادن قولنبركا كوبات كجيرا وحا اللا مغلي واي وحالو غا تاكولكا واحو حسمو داي او باشار اللا مركيسي انا وايديسا مغلي وايسو او الباحولا ليسو ديدي اندان ياركي ادون فاركي ايغانا كلاما اديقا شر الدواب شر وايسمو تفضيل انا شر الدواب. بلكرك إن تكون صحة وحاوغسر بذن الصم يا قلال أنحق المغلي البكم أفلال أنت شيئا أنت أخذ كل واقع الذين لا يعقلون وعن يبقى سيدي في أوامر النواهية أن قلني أيها وغسر عاد جرت قلت لك ولقد كرمنا بني آدم الذي سيد الخلق وهم كأوقع من بذن وركوك من الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبيدان مركي لوايو كاسر الدواب كل كان كورتيسا انتو كو سخوتا نفلها طشر كا اوغون قورما حدو وا مغلي وايا عق او كو حدلي وايو او غران وايو او امرجي نوايدي بالو شي غايا خصوص دي ربي الرسول كاي ما نايز كل كاسو مقلي وااي او فهمي وااي او غران وااي شر الدواب كلكو قرتانه او ربي روميو غاو او ايمان صحيحا يعمل سالحا ليماد أفضل الخلق على للأغن قم قدم بقيمي بذيهاي تعالى خد بوحو يري إن شر الدواد بل انتاكو صحو طوحا وقو شربضا إن دالله إبوين أكتب كلمة عند الله حايدو وين باكو جلتا لقايا بميجان كإنكا أين وحصارنه ان بين سنة قفكا مالقبين هدو مرح دولي منصف دولي ياي علينا واحدوياي لا توسحو وهجامي وهلي خرسانوي تدخل في عيالي وحالاتي ماياله إن ده الله وحشربا الصم تابدأ تجهله إن واحدا مغلي حتى بلش جاية مغلي ما يشوف البكمة أفكاره إن أنت رجلك واحد كنت فمتشجعني أدل جمريني الذين قوة لا يعقلون بل مغل هي جرس داية حتى محجرني وحالة الماما يا مشرك مكول نبي محمد ما كرنا شيء عليه سلطة وسلام سوى يروشن يلباتنديه أيو قرط يحلو ويانو كردي بنزين أما نري قلدي بنزين تجاره قلدي بنزين يا جا أوبه يا إسلام كار محمد الأمين مركع قوس قراش الله بيتبانق في البيت qoob oo هو badna shakhsiya waa libiiba qafiyay kaluul guumare saani ke u jalayna iyaga ka dashay ee la dasay ay u yaqina ab iyo isiri ya farax akhlaaqi dadaw iyo qana ba rasuul loobay digay waxii ba samada looga soo dajiyay afkoodi ba la waafajiyay الى حجده دي اللغات وده قب الله فطي اي شانتقار رضوتهم ايسا اي اكي هده يديدين شر الدواب كلك ابي جاهل يا ابي الله عطبة وصيبة و امية ابن خلف عليش من الله بدر بقال لقوة دل ايه امان لانبا اي بنتان هيا بدل اي اتهماميس بدر بقوصوا اي ايه يقول سبح يا تلانسنو لو وعدين ايه لو وعدين ايه قرية وصبح اللغوش ايه سنة خلسانية أبنات يبدأ لقول الله إن شر الدواء فلك الصعوط تنشر بضا إن الله أبوين أكت الصم لقال هذا الحق المغلل سدح يتمون سنة للاحظ الله يحق المغلل ويدي ألبكم أفكرة يرمك إيمانك يتنخي في كل واقع ويدي الذين وعاء لا يعقلون حق الجراني أي شر الدواء وعات من مسألة القلاة والقدر. إلا هو هو يو إستقعبوا رأي قلوبته لنا جعنتي سيكو الجيلان وخير هدين كو أغيهي حقه مقاشرين إذا مرفوصا خير كو حق حقه لما مقاشرين حتى أدين لما مقاشرين ما أيان يعلان إذا كلك أيان تخذوه وأزلي لو حلم محفوظك يقول تعالى قال تعالى ولو علم الله هدين بأغيه يوصن أغيه فيهم كوا المشركين تأكدوا هذا حد هو وناج او كوريا او سنكوبا اوغي غيره اسمعهم حق مقاشين لها ولو اسمعهم على سبيل الفرض وتقدير حد يلا كذروا ان ابوه حق مقاشين لتولوا ولو اكجت وهم يجا او معرضون لباركض دبي مركب ايمان لا انت في كل انتن اعوني فرضا بنادوا مطارين انت بدل يجا للهذ لايجي ولو جور قال ما الله يبو قالوا فيه مشركين تقولوا هؤلاء خيان ونك وقرن هذه باوغي هي قال لوح المحفوظ قويا وقدرن وسما جيرين لاسماعهم حق مقاسيلها ولو اسمعهم حق مقاسيه كلكوتاي على سفير الفرض وتقدير لا تولوا في وهم لاين فهم سيلا مركي مشيكين تيلوغا هدلي هي مؤمنين تأياد دي هريتان ويسكوميب وحابة بأي اي آخرة سياجي اي أدون سياجي اي حقا مقلوا هاي اذين كاداتي المؤمنين ته الله مثنا قولينا اي مركي ربي يا رسول اذين له هدلا اوامر ينواهي اذين شجيديان اقبال وحد نوغاتان فعالم تا اسلام اي ترادة رسول اذين فرايان ومصلحة دين أو محبيا واحد اعضو ترتين الماله واحد رسوله ترتين ماله يقولونك يا رنت ادوني يا اخير بيذنان فايس قال تعال مركي اللي بادو لحقرنا يا أيها الذين آمنوا أي في هذه الصورة إما نيساء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا وصمرني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا إذا نحليها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا إن تقول الله أجعل لكم فرغاً يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ثأر فضبطوا لحجر برهب مؤمنين في هذه الصورة أيا إذا جرب توجيه قيم بلن إلى تربية إلى أسلوب إلى مؤمنين ت لا يا قال تعالى تدوحي يا أيها الذين آمنوا كل خاتم قارع يا أيها الذين آمنوا هادى إلى يري تلمشوا الله يا من آمنتم بالله والرسول ان آلية رسوله ميسى استجيبوا أقول هذا لله أبوينا سبحانه وللرسول أقول هذا إذا دعكم مركي رسول الدين يران سواك الذين كي يري ما تنكرنا إذا كمل وعنا إياك ميسان يا لما وقع يحييكم إذن ولاية في الدنيا والأخير. وهي الدنيا أخيرا موليا مصلحا يبين كجيرتو ذا اللي يبين كجيرا يا إحاد هذا الله ميسان وحال اللي يبين كجيرا أو قلار أو أقبال إن هذا فرص كالضيح فرص كالواما حي نبطا ليس كلا مضبلا من جركنا كمجر إيسو ما أنت نواض نوش هاي عاو في جارية هي حقا إيا وناكا دائما وابدا قعنت هذا كمجر فرصة هاد هذا الفرسدي بيد يعدي فعادوا تا قلبي غاغا ثينا اسم عين من اصابع الرحمن قلبي الى با فراقها يقلبه كيف يشاء فسدي ادي يعدي قري اني كسومري ويدو ولكا فايديشا انت العافي ما قبطان عقلي نا او الدين تعود يا دينتك قد ما هذا كفايديشا واعلموا غاغا ان الله يبوين انه يحونتهو اين المر يقفغا يا وقلبي في مصيدة وهذا واحد عشاي بنكون صورة جالسين روستي بدل ركض بلدنا كن صورة جالسة أم بلدنا كن صورة جالس إذا يوم فرصة ينقلها ضيعن أمريكا وعجبن ياي وعنا كوبن ياي فرص كنا واقلين حرير مالن بعيدا كلكا فرصة مركات لا كل أنت كفاية ليشوا كل إبادي يضعه وقتي كنا واريكور يسجل وكروي وحابس ما يزيد أكون طبايا ريوال جور تقيّقت أنا صلّب الميزو كان فرص خلا ضيعن وذاه وعلم وحد أن الله يبويه بينو يحول تلو بين المرير روعة هي وقلبي أي تدايا هو أول قلبي غافو إنتو حقدون يسهنون سياج إربيه دايان دجا الإيمان الصحيح والعمل صالح بتصو بري إن قلبي لاقي إلا جذين كرو أذانا لوجا ذين كرو فاسف هي بلاء أن نقوم كرتقهم مثل واقعنا وأنه أب إليه إسقح جئن توشرون البريق يوم الله يجين يا كوتالجل حتى بعد يوم ما يسنت من بري الله يا قيامه أو لغور شرنا يا سخن حساب تمايو سبادو عاسيسا أمريكي سوديدة وحوق فري أضيعها وحوق كرهي أضدردرت هذه قوم ما يسنبري من لغور جينا وكوك الله حساب تنهدونه اما الناس يقولون ان خيرا فخير وان شر فشر شيء يبين يساوه مغلبات واتقوه اسكال الالية فتنة بلو ان لا تصيبنا كل عين الذين كوا فلمو قردر صدي او منكم ابنك ابنك ميدا ان خاصة قارهان كل عين تنوكاد تدبع سجيرو اهل بابو رسلا فولا ام اهل مركب رسلا فولا qof kamid yahdu jira marka bakii inaya ama baabuurkiiban ke jabiila ayaa inta karaa day amusan ay in lagada halaacsamo imid sida soo karaa dunka aakhira marka la tagi dunka wax isku khilaafsan yihiin aakhira qof beddii dunbood sallallahu lugu qadi maayo وحيك لنبه الله تبايا أما مصيبه لأدينك كبه على مجرم هي مصلح هي تقي هي صالح هي فاجر وخدعي سلين احمده بأوذكات والرحمده هي الروبك هي الرزق هي عافماتك سلين لو هي القريبك هي هي الدضايله هي دو القديم أوض إماني كليتو حلوك لبدباديك رايا ان انتقو من انتقى هذا ما تاكو تلقى فتن انا كوغار نقلين انت ظلمي فشي بل تا وإياكم وياكم سايسك الى ليا سلاش الى ليا وخا ليس الى ليا الامر بالمعروف كل اهل يعني ممكن الى يجرتو خيب دلش ربهما يا فارس ليس فروناك يا ددكو كوكلا سو انايا انت ارنت سوتو هلا غي من ما و كنا مهلك القرى إلا وهله ظالمه كل ك واحد ظلمي سمينا يا و ا مسلمه مره كاسو ايمانها وعلمو اوغاده ان الله اي بوينه شديد العقاب تتكه مركي شديدا الحق دره سميه حنوجنت وحنوجياميت تلفسر ولا حميلي كريم ان الكيكوت على غلط كل كاين تاعله اي بايمان تقاب كان اليمان الصحيح فالامر صالح وأنفسكم فسكم عليكم نار اشقى الى ليا نفتي مياه الكينا النار رجع لهورنايو عت إيمان صحيح ايمان في عمل صوبا وهم مؤمنين للحسوسيه ورت يجوجا صدح يتوبن كيسن امك المكرمه لو سغنا دبل لا ياسو او لا حقيره لا يهانو او لا حق قليلين او وحب الله لكن كل ما يمكن المكرمة كالتاقين بدينا المنورة تاقين رنتيش بداشي يجيبها ماذا نخضي وكاسا اوحى الله وقفها لشيكنا اياه ولك السيدي وشي بدلي واذكروا ايها المؤمنون واحد حسوسنا تان اذ قرتي انتم اذنك المؤمنين تا قليل كوير اتفهمك المكرمة كوها هيدان مستضعفين اللي يصح انوزني قيمة يتعقلين لهاي مستضعفون يقول ما يصون الحق في الارض ما تخافون تخطفكم إنه إذن دفو الناس قالوا لي مكا جغتين وقفوا في قار مرضا إن لم يجيو أتكى عبس نجرتين سيداته دقن كنين مكاها فأواكم إلى ويدن دومي إلى المدينة المنورة أي إذن دومي هدو إذن قايينا وأيدكم في نسره في الكسية قرقار كيسا بدر بات قوات كاتل محط بات قوات كاتل حزابات كل كاتل وقال صامي القوب لايسو قيمي ايبا ايدينكو قرقاري ورزقكم حقه داكو باهنا إلانا خبيو ايدين حنتسييي من الطيبات حلاله بناكسا غنيم مذي ايه قفقباني وليه قارض اللقه لي بدر قبلو يوم بعده وحال ايدين حصوصنا يا أرماء لعلكم ندنانتينا إنا تشكرون إلهي حالة دان إذن بدلي إذن كو حالة أتكو سبنان جيري إنا أتكو المهدي السانو إلا شكر جيسا مركز الله ما دانا مركز النعمة إذن دي سبضنا شكر جواه أول حمد المنائم إله النعمة أولوه مهديو يوصناه عليه لأمان وطاعته واركيس الليال ومحبته لجعلاد وإنفاق النعمة وحن وقوم نحمه لقب حي في سبيل المرضاته ودين يكون رانيكي كسالي لكي دونه يو كل سانة وادها جيتان سدان نوال ليدن كابلكي وتدح للاشاء يا يألوها الذين الدفر كان منو حقر هم ييو كيستجيبوا واحد واركي سياشان لله بوينه وللرسول واركي سياله إذا داعاكم أدوئذين ييو واحكالف ايذين كي يا رميو كين مسالحه لما هو يحييكم إذن ولاية في الدنيا والآخرة حياة ذل غبره حياة طيبة وحياة حلم ربه حياة سعيدة اللدونة وعلموا حذوقا أن الله بوينئن ويحول تدايو من المرء روحه يا وقلبه كرت تدايا أو إلى ربه أيام المرايا ورساله بربه من المرايا وأنه عكر ذوقا إليه إلى الله يبوين حقي لا الى غيره احد كالورك مجره تحشره من قيام الليذين كل من ايو فانكو ترى قرأ والدنيا ذا حسابة مدفع كالدن فايسا وحياتها ميزان حنيسا قال الليذين كل حسابة ميزان تاهدت مسكحة كالدن فايسان كوناكا يا خيرك صادا ومعيتك الى لي واتقو كالدو صادا فتنة بلو ان لا تصيبنا كل عين الذين نردتك ظلم كالدر صدي وَمِنْكُمْ إِذِنْكَ إِذِنْكَ مِلَةً خاصةً قارعان ودعين بل تعومهم إياك إذا لمينتا وإياكم إذن كيتوزنا أيّا إنتبه قاريسا تائسك إلالية واعلموا واحد غاتان أن الله إباوين شديد العقاب حنو جنتو إبا حنو جيو. لمن عساه قفك إباكو كعن سيرا وخالف أمره وحفره ديه وطبمره وانتهك نهيه وحك الربي شرده حقام ترمب الله تل قال الحميري كريم حتى إرباءه هذا واذكروا حصوصه اذكر أنتم أيها المؤمنون تذكين حق الرميلي هذا هان جرتين خليلون قوية ما كده هذا مصطلع فينا اللي ذو في العرض لك قديسا اللي ذو أنت حقلين يقيم يوز المدن راهين فخافونا أذن فيه إنك جرتين أن يتخطفكم إنه إذن ضفوا قد فأحواكم اللعبة الدين المنورة إذين تمي وأيدكم إبئي ذين حودي بالنسره كرقار كيسا إرك الله كان الملائك طبيلا سؤتك سوى البيئي ذين كرقاري عدوكي لقلبك سي رحل اللي غردي وهو رزاقكم اللعبة سيئ من الطيبات أشاء وأناكسنا الحلالة خانيمية فكفتشان لعلكم مجمدين تشكرون إن إبئي أمه هذه النقضة سنيح ما دانا الذين كن باقي النقطة لا يذكرون صيف باديو كأننا الذين كن قليلو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله تربية القيم جدار دا خيانة ذواحوي أنت وأجلاموجيو هما على شر لجو قريو كل كأنت أبي رسول كيسة إن أتروم يسنتي أدرع سنتي أدمومينتي أنت بعيران موجودان حتى ناد من جحافو يالوجيو إيه باطل إيه حقد يروح مثلا ما يشان خايس كذي لذي تربية ذوقه لذي يوونا يا أيها الذين اذكروا آمنوا حجرهم يا لا تخونوا هذا غينا الله يبويه بإظهار الإيمان والطاعة في ظاهر إن أدمجسان إيمان يضاعي ونا مقالكنا ومخالفتهما في الباطن خص أهانة عبد الرجوي نيشانه ومعاسد كتب الله ونيسان سيلالية وتخونوا ولا تخونوا حخيانين أماناتيكم أمان ذواء للجمعي وعلي ذنكوا أميني وهم قنايا أولا أمان ذو حقوقه الرئيس التكاليف الشرعية هلك إباعد ومددوا صاري ادينتا كان كوم إفعل وعيّل ولا تفعل وصدق الله في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فابينا يحملناها وأشفقنا منها وحمرها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إيا أما نذى شريعة الملك اللي قذكرنا أفرباوشي وأوين أما نذى الأمر والنهي والحلال والحرام أفرتان أواوين أمارك إن لقوتو نهي إن لقفو قادو حراشي اللي حرامتي حرامت الله إسكايل عليو أفرتان أواوين فيما بيننا وبين ربنا إنك يا ربك كتب واحد إيمانيس ما بيننا وحين نشكوها أن إنك اي قولة اي فعلا اي مالة اي هنتياء اي أمانا نبدأ قاروب باللنتي لبدأ إسقبتا لبدأ شركضا لبدأ إسداشا إذا كانوا واحد إشكو أمينين من ضمنتك أكار إذو إلى اليوم ملكا سدحد أمانة النفسي بأيمانيس وحيطاعي عباداء سيدنا نذرك وكره وطريقا لش كل عزي مزاي وعادي وهذي فلما لا تغادي وحياة لي إن هو في سوي كوكا بلن كأنا تجسد أد بينه يقول سالنتي أو بارني عكانته فنوس سالنتي ويعروم ويجيب ويجرب ويندم ويباح لكن إنا إنو مال مرنان ووارد كوكا لا تخون الله حبي والرسول حدقنا وتخلوا أماناتكم ولا تخلوا أماناتكم وحيالها إبا إذنكو أميني أما إذنكو إذنكو أمينتئنا حدقنا وأنتم إذنك حدنا عيبتارك تعلمون إيش أك إن الأماناتي دكيسي وحبا لقبوشو قارما مايو وحي اللقود إبتال لقبوغ هذه شعوبات كطوريس إذنك أك سيدا أماركي إبا نو توجيهيا نوره هذا لك أي وحا يميد هذا انا لا شيء واما انا كو دردرسيسه مع عقوب بدن لابد انا وري ولا ولا حولاغا فيا دكت اين الحرام وسميز حقنا كتي اللمسه عرورته لابد سا عقوب بدن دكتين لابد لابد انا اما نذي الى ذليل انت بدن بقول في وسغاشن اذا ان سبب نوقدا وعلموا أجدا أن ما وعكر ما أموالكم حول يالكينا وأولادكم المهينة فتنة بلاء خرّب إيشايني أمانذي إلى المثل إذا دردّسينا إيشا أجدا وحداد يجا أكتان أجري وين أبلج القد... بعثات كير لعيل أن يدين قد بينايان وأن الله أبوين عنده أكتي سوا أجل الأبالقود عظيم هو وهو الجنة وما فيها فلا تفوتوه أبالقود كوي الجنة هي برواقبة كل حجرتها باكت إذن يا إلا حيث دافنين ويان أن عررت إذن دافنين حولها وحي لمتا يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هيا لمتا فَكَذَّبَ الْمُرْكَلَ إِنْ وَيَرَى هَذَانَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُدْتُمْ آمَنُوا حَقَّ الرُّمَايَةِ إِن تَقُولُ اللَّهُ هَدَاكَ بَغْدَانَهُ أَمْرًا وَنَهَيَنَا نَكُونَ حِرْمَاتًا وَعِيدٌ فَرَيْسَمَيْسَان وَعِيدٌ كَرَيْبَ كَفُغَاتَ يَجْعَلْ إِبُو وَيَلَايَا سَكُمِينْ كَفُرُ قَانَن عِيدِينْ يَلَايَا يغذفه الله في قلوب المؤمن تك المؤمنين الله طلع نور لوجليا كل شاقي سوى ما حي حق يا باب الكوكوك لا شيق الله حتى بابك يا حراشي حرامتي بوكوك لا برايا خنتي يا بنتي بوكوك لا برايا واق نكوني ساقف النوم قلبي يسنا النور كجيلو كيق كي يقسوده حما قنا غنا كدزاله انت جايسن خنتي يا بنته ciihumo dhan markii لرسو قادو نوركي nurki baa u diidan koo gisay gubanay سمين arko wax la sameynayo xun in isa galato ma ayo kale waxaan uusanayaa meeshaana nurki ku jira ka markan la waayena waa markuu qofka adduunkaana ku xumaado arkaa qad noqdo xaq iyo badal way soo gumid halaal iyo قولك وهو وحياله النبي عليه الصلاة والسلام ايباكوك الله ليستي ايه الهوي لسبحانه ألا مناشر علىك صدرك أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما ليس كذلك فويل للغازية قلوبهم قولك فرقانك وحوي نور قلبك ايبا انتو كوك ليو ادواناك يحماكوك لقراتيب ايسلام حلقه تقو الله تقوى الله حلقه انت تقول أبى مركضك بغداداً باكش علىكم أبى إني يلا يا فرقاناً نور أسكوك على سرتن فما هي السماء معك أنت الله إني يلا يا الله وعصرايا عنكم حقينا سياتيكم أنا يلكني وعصرايا فيكفر لكم أعدم بلا عيداً أيو الله يدين لافايا أنت مركونين سمايا إن تأخوين بعيدين جارة والله أبوينا ذو الفضل يا ابي يا نبا صاحبي صاحبي العظيم وين وحنا سينا لما نتقل قف في الله كبق ايو نعمه سينا يوم يا اي الذين ذكر امنوا حق الروميه يوم لا تقولوا لا تخونوا ذكرنا حلاها اي بوينه والرسولنا ذكرنا او انتظام معجزه سيدي المنافقين تقول لقمنا حمنا حكر سنين حق المسلم النقاطي وله بروميسه قد ذا حراشه كلها اف يا اورس خلاف زين يقدم اللوم بانا ابخي ونا بنا كشكك قورك حما كويس قدمدي لو ما الرماء ارمى كل كوا على ربا مومنكا انو ظاهر يا باطن يا فعل لا تخون الله هداكنا ورسولنا هداكنا وتقولوا ولا تخونوا هداكنا أما امانيالكا أما وتخونوا أماناتكم وكل وقلوا كالأمانات بقرتان علي الرسول البقريسان أمانات إذن كله وأنتم إذنك وتعلمون أك إن الأمانات هي خيانة إذن هو عن خيانة إلا مرة خائنين تا وصدق الله في قوله يويدان يو ويسروري ويدان أفعل قد كي ويناء إباده اللي الجنة وما فيها سيكوها ليسا فأن الله إبو وين عنده أكتيسة أجنبها القذبة عظيم هو وين بضن وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم فروا قد اكتدأ إما الله عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه باشار قط أيها ما شاجرت ينعررت إذن من جحافنه يا أيها الذين ددتك آمن إليه إنت تتقول الله إبهد يعدك بغدان يجعل وحا يبير لكم فرقانا نورك كلا سرطان هما هي يكفر ويكفر يبوى أستره أنكم حقين سيئاتكم هما هي الوحد لهذا وإذنك ويغفر لكم يبوى إذن دافا والله يبوى ذو الفضل يقيد دقلب سعجي العظيم هوين وإذن يمقر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوا مدة مدة wa hay ka sheekay in isaayada عليه isa san nabiga alleey salaatu wasalaam la الإسلام والمسلمين adku garata hada uu islaam wal muslimiadka gaalada islaam iyo muslimiinta u xoola dibatooyinka isoo mariga karunno do meel hor injire makkah hader ku daran tay farashday waxay waa ay barlamaha oo وحكا ستنى كلا سبري تجيل هاداد بقر لمدوني سواكو علي مسارين موت بان نوكوليناي هاداد هانتية حول اوباها انتهاينا شاركا ننك اولادا حوليسا حول الله ميدان نوكو صحيناينا اقوان باتا يقول هاداد اوباها انتهاي كبرتات غيرها كتابة كتابته بان لكو كود ما دربتهاي ومسقعد يامانك اسلافتين وحان نو موت يانول هينان نوكو قبحيناينا تخاتير بانكو ق kalkaa waan ka ooseen oo kariyeyta adigu waxaad doontaa oodso anagana amaa arabadi kale erisay qodobii ilmihiisna habriyey ragii baluunka kunti aadii baabaysay waxaanu joogin baad u timid abiga waa wad khilaafsay waxaanu joogin baad la timid arintaasi قوم طالب الكل كان ويلتاجي والعليم سرايا حول الاصينايه حوجا ووداي قال وان ملفسدي وحوجري لقد أنصفك قومك قرابدا دي ما كونك سورينه ادي ما هنا كره دورو بوخره جده نبي جويس كي لمهي اودغي لوغه باقايي كل كو اركا ان لا دوفسدي و بانانكا لوغو دغايي خلو وي شنايي والد بوها اودقا سردار عبد المطالب قل قوارك إن نبيك إنه يسعني تعيش نقل بيك دومي وخيري نبيسو والله فان علو كولي بي انت قف حرك انك كنو لياي وحتى انت صالت قل قل قصى النبي فهم يوسو النقاطي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر يعني يليني حتى يظهره الله أو اهلك دونه أنا سكلم تاني قل قل دي مركة إن يقولوا يا أبا أوله وانطلق المرأ منهم أن يمسوا واصبروا على آلياتكم إن هذا اللي شيء ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاف انزل عليه فيكم من بيننا فأي هو تقول الخاصة إليك كل مركب المدن كبا جاريه يقولون مدوى لتكيوان لتشري وحلق وانصر يوحي لغاية إليه ما ماكو برموكو ديون مياه ونقضي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 midlo magnuuhu jiraa inu irtaalino inta rittukuu hirnu fadiyanu wogno kolti affar bari lasiwodo sannaan ka intii lugu rido diga laga sawato xalumaadan farinnin baa layiri ninkaan xadkarnimadiisa iyawsaali saadaraqti fadiyadi lugu tuuro halka la dagayay xeeruu ku darmaaya bari منك سدحات ما في جهة النهري، أنا موحنا نرى لها بوي، انتاق قبيل البين على الضياء طبعا، خمس كيس كبيح، كويه سمان كفيل سومنه، وقول ويل وكويه سمان كفيل كعوانتاي نسكترنو، نقول أركبوا سبسو ما يسنانو دبنو، مركب يتأكل بني هاشم بنيهاش من لبى كلا دورنا يوم، إني لقهر لي المقطا، كوكا واتانة ثانية هنا، إني كويه سمان كفيل لا ذرة القبيل، ما ندورتنو. ابليس باامر كان ملحوس على حولي وركن ابي اوقت الانجليز مع النكاد واركن ويدس في جهنم سبحان الله عليه ارنتم كما ينغوي سنه يغا اسكو ديا غو انكينا غاري ويلا شينا وروري قرين دغنا والورجيه جبريل بان النبي غوغش اولوتغاي قويرين يوم باقور فدكبا سنتو الباب كيسكفرى انا ابي طالب وياري هي امانها وديبي قيروا حدك او ميدبوق على شاهد الوجوه ما لحق ضاعت ويسكع له يسقينه ويسكب عليه نعم هذا سئ يد طابته وتاريخ يبله خلق صوبناه إلا دله مدينة الله فرحه يسقينه رب الله مكة الم حوله مدينة الم حوله إلى وجه بيمد يا يهر يا بلغ ما من جل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصي مكمننا ابري اغتاص باضو دم ايسان ايسا قلي اغدام وحكو يالي مايو قال تعالى وادخل ايها الرسول الكريم وحاشي اكتا اذ قرتي يمكرو اي حجرسنه ينشر قر بيكا اذيك الرسول وحكو حجرسنه الذي نوحي كفرو جالو بيحفا جيدي سلقا اغفر حاشو دريد اللقودها فيو هي اللقود شري دارو لدو اللي شجو يبين عراضي ارد ليضربتو كإني كخيران قارب سو جدي صورة كلمة حالا يري وغدير خربوك لدرجة لا مدا وانك أو يقتلوك إني كدينا في أفرت اللوج مرتين أو يخرجوك إني بادية كريانو خبيه يوم بلدك و يوم كرون الرماعة سينيمانك سيرقولك إيه عارف على رفر على الله أيكوجرا و يوم الله يقول ما أعجب إلى أهضائيك أنه أبركاتيك الدونة وقرأت إقابتها كيف يبقى لأي وحبا أعجب ما أعجب بدر بأو يحيو الدم بأي كل إنسان إيمان لأنه كل إنسان والله إبا أي خير المعكرين إنت هو حقر ستاقو خير بضان حقرته لبصي أي أبا أنت ماذي هو أقوم قفك التكتيك سمعين اي علمي اي عقلي أي خبني يا الله كعلم يا تلبرنا ورد لغفريو هذا تخدمك يا قرشي جميدي أصلاً تبر لغمير ماريلاين شيء كل كإلى محون نقضي والله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير إذا يا لمتن خنكراج كل كحوزين ميل قاري وار يجينتي بفوسيل أو الله بابيل والله أبوين يا خير الماكرين أنتوا على جزت أبو خير بدن أعلمهم بالمكر قولك أيجاب البابي يي نظر بالحرث نل يا ملعونة أي النبى جو قصور جا حد ثقافلا مركو آيات كأبي ما دان النبى جو مدا أي محمد يحدثكم عن عاد وعذيره أنا قنا وعندك والفارس أنتم ورقضي بوقصو كذوفافين جيري خلاك مركو مغلون خوارنجيري لو نساؤ الله كلام مثل هذا عن القرآن أنا جوا الله سمين كر، أجبته هذا، تكيب أبي من لا تقول كجيري، قال تعالى خبواه وإذا تطلع حد يلاقي عليهم مشركين تقول يا شكر كهذا آياتنا، أنا جبا آيات كان سودا جيني حد يدوس هذا لوا غري، قالوا حيلين قد سمعنا فرنا وما خلقهم مال لو نساو هذا نضوننا، لقثنا لقولنا وأرانا أننا ب في هذا كان معلم إذا. إن هذا ما هذا القرآن يمكن أن يكون حكومة شككك تريكتين ونصل لهذه أولا كانت نحلي ويقول حكومة إن هذا ما هذا القرآن كان يمكن أن يكون شيئا إلا أساطير الأولين هذا ما هو الرئي شككك بأنه بنته يدماهان وحكى لأمه سلاسة المشركين تواهدون أذكر أيها الرسول الكريم وعلى الحصوصنا تخبئه وغمه بكاذقة الذين وحى فارو قالوا بي هيا وحى يكون وحى رسدان ليثبتوك إنه يكون حيلان أو يقتلوك إنه يكون ديلان أو يخرجوك إنه بلدك كعب الحيان ويمكرون سيء اللي هو باب إلاها أيها غرتان يشاكدتك جيران أو كل من ويمكرون الله إيانا الله باب إنا إياها والله إبا ويننا خير الماكرين علمي إياه وات يقول الله ما دي بايسكو إستغمرك إنت أرمى فوليسا أقواني أود بأقوبة لن وإذا تتلع حدير الله أخرى عليهم كوركولة آياتنا آياتك مجي حدير الله أخرى قالوا وحي أولانجيرين قد وحرنا إنه سمعنا تنهرأه ما قال الله لو نساء هذا النظرنا لا قلنا أن نبوها كنا مثل هذا كان يو حلمنا إن هذا ما هذا كلماء إلا أساطير الأول أكاذيب الأول تذكر أيها أنما هذا سيكبر أيها ذو أنا أساس قرائم إلا كانت أحلال لقرأ همون نوسوا بوريا هذا ما هيو وحي النمدي هي الصمدي هي قراكبين ديديهين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك قرمتاً لم يدخل الله مار ما هذا من الحراث كيوه وعورة باسدة دوينيه أوقوقاً هي وحكاً حقين إلى أبو الله <العرفة> الذي مناجد موسى محمد اللي من القرآن كهوس يجاءه الله <العرفة> هو حكاي مديعي النج النج النج بيجو نجح مقدار هذا عذاب أما نذبره خبأه خبأنا حكاية كاركسي إلى حدٍ لا لهد لا يو تم بالاف إلى نحرس إلى عافمة إلى عنيه وين بالوين فيها ما إلى هذا حقا في عذاب لا بعض لا tasmuule jeedena waxa wayu inuu qancinaayo dadweynahi oo uu rabo inuu u moodiyo ina waxan wax ka jira midna haga roosad baan ku jirta waxa waye intaan arki laha ana wana bari bil harasa intaan arki laha قال تعالى الى وحي ودكيو الرسول الكريم ما قالوا شيغتا ان قالوا هاداي مشركين اللهم يا الله اله يوم ان كان هادوي هذا ما الرسول كيف ارتقون تاغايا ما القران كايشيغايا ما بعثك ممكن محمد وحن من هو هو الحق متسق من عندك أديك إباعتك هذا كسر عن الله داري علينا كل حاجة حجارة بجحناها من السماء كأنه قداري أويتنا الله النور إيمه في عذاب عذاب علمنا عن جيوahkan الناس وكمل الله أن تزون لا بسبابه أو أنت عذبك وما تعي ما تديه فبحلوا مانعة أي اي دان جيكسانه اينو شيكتي ندي واسوبنا عليه السلام والسلام وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه هذه العذاب هي الحق هي كل كتاي اذن جوجين ما دمه. اذن جوجين ماان هذه واحدة ميد الله بعد استغفارته الى دم بالله جد قلبه إلا الا هذه الامه وعقابك جيد بهيشا كل كائن من مشرقيين تان نفطها استغفاره ويجري ليه قوانو كعبة كوارعه يزن عليها وفرانك الربنا ويجريه إذا أنت الاستغفار يا دجاج جو ده لا بد إلا عذاب كريه عصا مانعه مانعة أن نقول اللغو سمين مايو لبدي عيله عذابوا لستي صار إل كأي مدل لغدة ورقه لبدي عيل الدين الزمني تكثي ما نصوبناها عليه سلطة وسلام مذبّدا وهي الاستغفار تعويما مالا أفخذ لوجه وما كان الله يبوينا ما ليه عذبه متناريا وأنت هذا صوبناها وفيهم كل لعذاب ما يو خروك ألا بريء ما نلقى في بصرة الأنعام أيان كسر وما كان الله يب معذبهم عذاب الاستيسال عذاب دمركوية من عذابها يكووكا وهم إياها ويستغفروا يا دم الله في تكبر يا أيها قلت استغفار ووجود الرسول لولا ساعة كوو إله أمد وكو باقي إلي وما لهم معه هو عن عذاب يكوو مضيين لكن استغفارتا إياه ذيكا وجودكا أيهاكا قيم البضل وإلا يكو كنفسك إنه يقرب صدين تفرقوين وهو بقواتوغا يهوي دينه يهي وما اللهم نحاقوه عن مجرده اللا يعذبهم الله إنه سنة بعدها بي وهم شرايا عن المسجد مسجد كي حادي الحرام الحرمدالاها ومالكي رسولكي الرقيسي المادين كوكا مساجد في الحرمدالاها إنه بلقوا عابدين دينه كل كم المساجد كى عبادة فالله سميع كا حرم كان المساجد هو هنا إلى هين لقول عبوده أو عمري حاجة زيارة صلاة لا يمدوا بس كديد أي شابا على بينه مضني مركم أيه لا يسنايا حرم كم مركيدات كوديد أيام النجاك عنك هين تلا وما مرينا ليه إلى توهوديد وما كانوا كفار غرش ما أولياءه أولياء الحرم حرمك ما مريال وما محاجر إن أولياؤه ما أولياؤ حرمك وليال كيسوا ما إلا المتقوم إلى أددك بقية أولية وهذا كيف أمرك حرمك في قديم الزمان وحديثه إلى إنو إلى لينجيري استعمار إلي قالوا بلده وموطنه يقالضوا تمن لكن حرمك واكو بحجيرين إذن قربي إذا حرمك أو مكانيو وسكان تولو وغرادو اني تقيال يين غرو ان اولياء الى المتقون كل كان ما ارجالي من ما ان اولياء حرمك اوليالك ما الا المتقون بنت الله كبغضه اسري على كودق انت اي حرمك اولياء ولكن نا اكثرهم تتخين تولب بدن اي يعلمون حقيقه ما اوغا اكا قرصونته اياد اللبات صلاة دي آدان كماركي مشركين تاو مغلان ايه اللباء اسكوطاري جيرين فوري افكا ايه دعمها اللقاء ودا فوريو صعب لا لعنطي ايه لا اسكوطارو قولك جيدة دوامحي قوان مضاهرات لغو سمين ايه صلاة خلق عماركي رسولكي صلاة دي آدانيو الرماء اللقاء دو ايه فوري يا صاحب اللباسو ايه ابتخذ هيركي قارتيارك قال تعالى وما كان ماهان صلاةهم صلاة كذا عند البيت كعذرات كذا إلا مكاء فوري فهو تستية صعبا بس. كل كمخي عناك هيك عارص مية وهذا الدين ديانتي صلاة بنا كم مرة إيم بعيبها أما هذا يسيم بأودام العين أما الجود كله كل كمخي عناك هك مية مععكسه أنا وكل اللي جلا شأن صلاتي لوجدن أيام مرك صلاة وقت هذا وقال لقو سميه كفر نوعه وقودا بأيوه ولذا سادرت بقالة تعالى فجوقوا العذاب فلمي النار مما كي سبب جياد كنتم أهاتين تكفرون حقا كودي لو سلاحة كو سميهان باي وحييان كو سميهان فالدهار كان صوبانه وصوصوه فاقران ايان بقان كلا انه سلسو سحوين الوحي سيدي ايه ذو اللبح لدك الله معي يا اتك الله اسكو تريجي وصدق الله في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قل كم يقيل قيل الله اسكو تروا ويسك الله بانه ايه ايه قل كه القرآن كي نواكب وقجران صلاة دانتية فوري ايه اتتخذ ايه وذكر الرسول الكريم وصحبه مادة اذ قالوا هده ايه قالة دي لاذه اللهم يا الله إلهي إن كان هدويهي هذا مع محمد ليم من, من البعث والنصور والعق والعدل والدين والنبوة والرسالة وعن أوليهي من المغلج هو كان أوليهي الحق من هدويهي من عندك هدويهي بويناك هذا كسوغن فأمطر دادي علينا كركن لك حجارة لك حمار من السماء كركن دادي أولتنا نورا إيمو في عذاب النار أليم من اللحبيه وما كان الله هبماه يعذبهم من عذاب الاستصال دبر جوي أبار لقوسلي تغلق الله كل كا عذابك جزء إيجا أو قبل قبل ما مهانه عذاب استصال ودبر جوي وما كان الله هبماه يعذبهم الله عذابيا وأنت عديك عذاب سبحانه أدفعهم على الأقصى كن تاعي وما كان الله أيضا ولا من الرحمة حمد وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين سله هلا جاية كل كائن ما أنا الرحمة المودة حاريس أباه حجس كسر قيستي أيانا كل كائن حاريس عده كل من مايا يسقي بجوع حاريسه على من جيورك وأنت هذيك أوصي فيهم كل هذا أقصو كنتاج ما مايا وما كان الله يبين معه يعذبهم مشركين من مدن رعاية على بالاستصال وهم يجا أو يستغفرون إلى نافذ ورسناية ويأري الله كوجيان بفرانك الله هم اللون عذبا يلاهم وما لهم حاسو جوعا إلا يعذبهم الله أو يصدون أودى وشرايا على المسجد ماشي فيك يا العالم الحرم لنا اللي الطائفين والحاجين والعابدين والمغنين والمتكفين والمصلين أيدينا وما كانوا من أي نهان إجى أولياؤه حرم كولي وما يعنك وين ديسة كي ديزا ملديسة كيهو ديزا أرد الملا إن أولياؤه ما أولياؤه ماموريالك مريالك حرمك ما مريال حقوله كل المتقبول الذي تبقى يه يعمم الكيسة يجمع كائن كيسة ولكن نظرهم تكين تضربن بال لا يعلمون حقيقة الغي وما كان ما صلاتهم يكتوكسروا هذا عند البيت الكيسة يكتوكسروا إلا مكان فوري يو تصدّي عندهم عن هين ما قلنا رب يفرقه ندمي العذابنا ما كيسة ابتيا كنت معه تفرونك وحق جديده إن الذين كفروا ينفقون اموالهم بذرواتي حول بدن اي وروريه ورسلو كاي سمايه وواحد خذ لغه ابو لي تجاردي دغالكه وكانت اي ابو سفيان وداي ما كاتودوات اني لغديل قودوات ان الله قفال تجاردينا بدباداي منك نبادونكه اها غدون بريد و خوييره قرش اشوشي ما دو مالك أن تقال كأني خرشي نكو بع بعضي ودواتنا كذا غادي نالوجود ليه ودواتنا اللقاف علي سكر الله استعمال مايو قلب لغدا بليه وبأيامنا أيامنا دوينها كي الله صاروا مك تقال كي حد بالآباء بليه مالك إبان اللغوس النجوي وركي رسولك. إنه إني منكي قراشها إذاً وين إيه حرسامين يا حقي بدر له آرانة أي دون أيها حانتبه أبو سبيع نسام كأنين لخصيصي أرمه الله تلقلي قل قل قل قل قل قال إيه وحو بيحيي كي من مالك مالكونا هو دعفا إيه يجنوه اللجبين أيها قال تعالى إيه وحو الذين وحو كفروا قالوا وبي ينفقون الله بحين دونان أموالهم حول هذا ما أعيكم بحينايان ليسدوا إليكم أولاً أنت بي لله إلا دين تيسا كرياني ديليكم أولاً إن أولاً إن دين تيلاك أولوه لغوه أولا موجيه أولا الرميه دي دين أولاً فسينفقونها مالكبه بحينا ثم عديد بحينا كذلك أي سكونوا أعان دونتا عليهم كل ثم كذا الرجال بيغلبون الله خاينين اذا مالكينا و و اين اياك رغن و و اين كل كاسه يدي دونن مره حقا بينجه حد يغونتم مالك و هارو قلنا انت و ادونك ان رجل ما ليه لبدا فسكان ادونك و اخيرا كفروا حق الدين الى جهنم نار جهنم كل منا يا يو قل كه دنيا قل للذين كفروا ستغلبون وتحصرون الى جهنم وبئس المهاد ليميز بيلمي الله ابائنك الرسار الخبيث قالك من الطيب المؤمنك كل كقال خبيث ورى هي او نجس المشركون نجس فلا يغرب المسجد الحرام كل كخبيث ورى وقال امختو أما المؤمن طيب أحسن وأودع يود كل قصار لك الأسرة يا ويجعل أبوه يلا يا الخبير قالك شيا الله النرايا قرء دارك بعضه قاركيسه على بعضه ملايحه بدن لو كينايا ملاك العدد خلال شدات أقل بزني وحق بدني كل كقالك يباصي جوان نحوم تا الرستين يا صدواتن كنوا قال يلا إسكو سرايا صدواتن أخرى قال إسكو سارايا أخلي أفركك أسكون وقال يو تدبات النجع عندك فوق بنايا تدبات النجع عندك مربوس أو قالاتني سأسلو على ما قال لي يميز الله إبرين الصع الخبيث قالك من الطيب كصع او يجعل إبعو يالو قال على أبوه ياله الخبيث قالك بعله قاركش على بعل قارك كله أو فيركومه وإبر رستيو جميع حذيل راستي محل يلا فيجعله إلى وح يلا يا قالك في جهنم نار تلاجلا وراك جالبا أما وحبيا أما هكولما أما هشرا أما هشورا هم الخاسرون تعب قضا وح باي وأدوني آخره بصير وأدونك عقابي على كل عي أخيرا أفد أبد اللقيا يقول إن الذين وح كفروا جالبا يفقون وح بعينا هذا هذا أي عدواه هي تجعلك هي محاربة الرسول هي مؤمنين ت هي يكون كل جهاد زدنا هي سدوا إن إيش شران عن سبيل الله إلى الدين كي يسأي شرانه أن لا سوق لي أن لا أن لا غنائم أي موقن أي باب أروه هي خر فسايوف يقولها امواشي بن حندونه ثم عدي بييان كغداد تكون وحين نقندونته عليهم كركوده حسره قومه ثم كغلالنا يغلبون والله كان هي الذين وع كفار وقالوا يا مهدي لتجوا الى جهنم نار الليله اي ايعشرون قد تجود لو سيرنا يا لغودادين هيا تميز الله بين الصع الغبيث قالك من الطيب المؤمنك امتاز اليوم أيها المجرمون الناس أصحاب الجنة اليوم هو الجنة اللقائية والتكوة اللقائية أيها قوة الرصينا من الطيب هو من كينه كصوحه هو عليه بيه الخبيث قال كحوم أرأي بعده قارك على بعلم قارك كلم وكورصاره وفيركمه ويشكل رصيه أروريه جميعا دمانته فيعاله دفده ويهله في جهنم نهرة الليلة ولاك كوا حق الديني هم إيقال كريوة أيهم بالخاسر الخاصرون كوا تعب كطبائيو كل الذين كفروا وعيد كان هدو يميد أيها هدنا قاله إلى رحمتي سيلوفي ديه أولا ينهد قل لماذا كارتان لقد قل لمد الرسول يا مؤمنين تهد تا قل تبقيني وعلى لا فايا حقيدا يالي أول قال لماذا يا عداوة المسلمين يا رسولك ودانا سيدان أمبائدين قرن إن أدونا الليل نكون بابي آخر الليل نكون ناره قال تعالى فبوحوا إلي قم فسرصوا بوحى ترادا من الذين وحى كفروا حق الدين وحى ذو ترادا إي انتهوا حداني قال لماذا إي عراد الرسول يا مسلمين تكاهران يفر لهم والله ضعفا ما قد سلف وحلوا إي قفروا قرن إن وحد قرتي قال هدو حق الرمي فعد سوقان قاري حقه به حقه طوله كروحه قليلهم عيشتوا لهذه الآية يقول دليل قل وحاطر هذا الذين وحقوا كفروا حق الديني إي انتهوا من الكفر قل محاربة كهران تغفر لهم الله لا فأيا ما أقفك قد سلف حرم لي وإي لماذا الله تقتل سنة الأولى قال الله معنون جريك تكي وابع قوم نوح من الآلاقي قومه قوم صالح قوم شعيب قوم اللوب تكي ما فلان هذا دي والله يدمرين عيا كل كسر مو من إنت لقوهني وأقتلهم قال الله تعالى ما حتى لا تكون إلى إن كباهندون إلى دشة فتنة بلة أما شرك أما خوف مصلما ولا عليل يأيو الدين تسلمون دبايو إلى اللجوء أو ويكون الدين دينك أدونك كجراء وكالنغضو كله لما دين إليك إلا إبادك ليه ودينة إباد ديننا دين هين وركي أدخاره فإن انتهى حتى يقول هذا حرام ويقول لماذا؟ إيا فتنة دا. إيا مسلمين تعالى أنت إذا كاران الله إبوهين بما يعمر وحيث مين يمحوني بصير بصير إبوه جهدوه وركي ما وين توله حتى يستعنوا إلى هذا هنا أنه قلّمه إلى محاربة المسلمين إن الله تقال نوحان أيين مينو وحبا إذن كالله الله فعلموا المؤمنين وقال بشاروين حتى أضمر المؤمنين بالنقطانو إناك إنها قاجيسان أن الله معبدوش حقا أي مولاكم إذن كالمؤمنين تا إذن مأمور أيها إذن كالقال أيها قالبوا مولا ملاد حمي ذلك بأن الله مولا الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولا لهم. كل شيء ذكر عنصر هذا على الله عنا هندينا وين توله هذا هذا أن الله يبويه مولاكم. هذين كم هو مين ذا هيوذين